إني أحبك عندما تبكين إني أحبك عندما تبكينا وأحب وجهك غائما وحزينا الحزن يصهرنا معا ويذيبنا من حيث لا أدري ولا تدرينا تلك الدموع الهاميات أحبها وأحب خلف سقوطها تشرينا. بعض النساء وجوههن جميلة وتصير اجمل عندما يبكينا